الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه. تحدثنا قبل المغرب عن المنادى وأقسامه الخمسة: العلم المفرد والنكره المقصودة والنكره غير المقصودة. والمضاف والشبيه بالمضاف يعني على عجاله نريد بعض الشواهد على ما ذكر من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام العرب سؤال نعم غالبا لان ده يا يا يا يا طيب اي باب يا خالد قال وان كان المنادى نكرة غير مقصودة او مضافا او شبيها بالمضاف فانه ينصب بالفتحة او ما ناب عنها نحو يا جاهلا تعلم مثال للنكرة غير المقصودة يا كسولا اقبل هذا مثال للنكره المقصودة يا راغب المجد اعمل هذا مثال للمضاف يا محب الرفعة فيه. مثال للمضاف يا راغبا في السؤدد هذا شبيب المضاف هو جمع جمع الثلاثه المنصوبه ومثل لها مجتمعه ولا ايه تبس عليك الامر ما معنى السؤدد علو علو الذات ولا علو الشان علو الشان السؤدد الشرف يعني السؤدد الشرف طيب هات انت هات مثالا اسالني ولا اسالك استحضر استحضر استحضر يا وسامه منادى من القران من السنه نعم هو ما لك يا ابانا ولا يا ابانا ما لك لا تامن يا ابانة ما نوع المنادة هنا على المضاف على المضاف على المضاف قال ان هم لا يفضل يفضل هو فهو مضارف. وهنا منصوب منصوب بماذا بالفتحة ابو اخو حمو فوذو اخي منك منصوب به برضو بالفتحة منصوب بالالف للمهم الاسماء الخمسه اذا خالد يقول قوله تعالى يا ابانا ما لك لا تأمن هذا منادى مضاف منصوب وعلامه نصب الالف نيابه عن الفتحه لانه من الاسماء الخمسه والنا ضمير مبني في محل جر مضاف اليه نعم سامة. يا قومنا ما نوع المنادى منادى مضاف منصوب بالفتحه محمد هاته مثال العلاج يا ابن امه اعرب من ما سمعت يا ابن امه ابن منادى مضاف منصوب وعلامه نصبه الفتحه ام مضاف اليه طب هنا ام مفتوح مضاف اليه مجرور ها من لغات امه امه صحيح ماشي نعم يا اخت هارون هذا نوع منادى مضاف واخت منصوب وهارون هارون مضاف اليه مجرور وعلامه جره الفتحه لما لانه ممنوع من, من الصرف منصوب هنا مجرور ولكن في حذف لغه خاصه بامره نعم يا مريم نوعه علم مفرد اعرابه علم مفرد المنادى منصوب هذه مبني على الضم في محل نصب نعم عذف الياء لقربه فيه واتى بها في موضع اخر لعلو مكانته ايه الاشكال يا جميع جماعة في الخلف قل يا ابا عامر يا ابا عامس, يا أبا عامس. <تصفيق> ها أنا الذي قلت وليس قادلت. ها؟ يا نساء النبي نوعه منادى هنا ايه؟ من من قال مضاف نعم منادى مضاف يا نساء النبي طيب نعم عمر دي العلم كالعلم ابل منده اين النداء هنا حرف النداء محذوف وهو يا لقرب ابي من النبي عليه الصلاه طيب نوع نوع المنادى مضاف وهو منصب بالالف لانه من الاسماء الخمسه احسنت نعم يا أبا وسام هبني حنيفة ايه حكموهم يعني جعلهم حكاما ولا احكمه احكموا سفهاءكم ايه بقى الشطر الثاني اني ايه ان اخاف عليكم الاغضبه شاف نفسه والراجل ده طيب هنا اشكال هو نادى عليهم بالهمزه إذا هم قريبون منه، وليه؟ <تصفيق> وبعدين يقولوا إني أخاف عليكم أن أغضب، ورايح في الكلام ال، طيب، يعني وكانوا يقولوا لهم أنتم قريبون مني وووحفظ على مودتكم، فلا تجعلوني. نعم هو شديد التقلب احتبال طيب نوع اللا... ايات النداء الهمزه نوع المناده مناده مضاف اين المناده بني اعرابه وعلامه نصبه الياء لانه ملحق بجمع المذكر السالم طيب جميل أتينا بايات وحديث و... وشعر نعم قال إيه أي بريرة ما تقولين في عائشة هذا ع... نوعه نوع المنادة يعني انت جئت بالشاهد طيب ماكبي اداه النداء اداه النداء اي تفيد قرب المنادى طيب المنادى نوعه عالم مفرد اعرابه يبنى على ما يرفع به اي بريرة منادى علم مفرد مبني على الضم في محل نصب ماشي اخوانا اهل نعم يا اهل يثرب لا مقام لكم طيب في اداه النداء يا نوع المناده مناده مضاف اعراب المناده مناده منصوب علامه نصب الفتحه جميل في هذه الايه جمال في اللفظ والضحر هو من قائل العبارة هذا كلام الله عز وجل ولكن يحكي كلام المنافقين صح فما الجمل هنا الجمل في قوله يثرب يريد المنافقون ان يعودوا بالانصار الى جاهليته يسمع الان يثرب ولا اسمها المدينة فهم يقولون يا اهل يثرب شفت الخبز رأيت الخف فهذه الكلمة تطبح قويتهم وتطبح ما عندهم يريدون أن يعودوا أوسا وخزرجا متقاتلين ويزعم عليهم زعيمهم زعيم المنافقين من آه. ابن سلو وعلى فكرة سلول الأم سلو الأم ماشي ام امم يعني مش مشكله ما رحناش بعيد يعني سالولي امراه يعني طيب يا عبد الله ابن قيس كل حول ولا قوه الا بالله فينا كنز من كنوز الجنه عبد الله منادى مضاف منصوب واداه النداء يا احسن صاحب الورقه احسن صاحبه الورقه نعم يا عم خلاص يا امرأة وخلاص <تصفيق> انا قلت ايه امرأة وانا قلت اسم امه واحد قال لا اسم جديته وانت بتقول اسم امه خلاص رجعت نفسك هي امرأة وخلاص ولذلك تكتب بالالف عبد الله ابن بالالف تكتب ولا تنطق يا احنا يا احنا يا احنا يا احنا نعم ما هو البعد بعد علو وبعد سفل البعد بعدان بعد علو تعظيم وبعد سفل تحقير هم اتوا ببعدهم عنهم هؤلاء منافقون الذين قالوا تلك الكلمه وينادون على مؤمنين اذا في بعد البعد هنا بعد مش بعد مكان لانهم في في مكان واحد وانما بعد قلوب ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها او ما تناكر منها اختلف جميل كفايه شباب ولا نعم خلينا ها يا باغيا الخير اقبل نوعه ايه منادى مضاف ومنصوب على نصب الفتحه الظاهره نعم يمد يمد يديه الى السماء يا رب يعني هو قصد ربه ان كلمة رب تطلق على كثيرين فقصد ربه يبقى على الاعتبار نكر مقصوده <تصفيق> لو اضاف لقال يا ربي يا ربي ولكن ياء المتكلم محذوف وهذا وجه من وجوه المنادى المضاف إلى ياء المتكلم ماشي إذا لو قال يا رب هذا على أنه نكره مقصود يا ربي بالكسر على أنه على أنه منادا مضاض وهنا منصوب على منصوب الفتحة الكس نعم الفتحة المقدرة لإضافة إلى ياء المتكلم نعم يا عبد الله يا قوم ليس بي سفهه نوع اداه النداء يا يخاطب قومه ويتقرب اليهم يعطيهم قدرهم يعظمهم هذا على سبيل التقرب والتودد لعلهم يستجيبون طيب المناده مناد مضاف قوم. اين المضاف اليه? محذوف وهذا وجه من وجوه المنادى المضاف الى ياء المتكلم. جواز حذف الياء. وجواز ثبوتها. وجواز ثبوتها مفتوحة. ها? وجواز قلبها الفا. ها? جواز قلبها الفا. تقلب الله. ماشي. نعم. يا جبال اوبي معه. والطيرة. ما والطيره والطيرة. عطف على المحل. عطف على المحل أي نعم هي في محل نصب. فعطف على المحل فنصب والطيرة. يا جبال هذه نكرة مقصوده ليس النداء لكل الجبال وإنما الجبال التي تسمع تسمع تسبيح داود تسمع فإذا هذه نكرة مقصود مبني على الضم في محل نصب نعم يا يوئي ما لها ما لها المنادى الذين آملا ولأنه فيه ال فلا تناديه مباشره ولكن تاتي بالواسطه الواسطه اي اي ويعقبها النداء فتقول يا ايها الذين امنوا ماشي نعم عمر استعد معروف استعد لا فتش فتش تجد نعم ونادوا يا مالك نعم اداه النداء يا طبعا اهل النار يستميلون مالكا فعظموه عن طريق إيه؟ يا بس مش على مالك الكلام دي ولا ايه ها. يا مالك نوع المنابه نكره يا راج مالك نكره مقصوده ولا اسمه مالك علم علم مفرد مبني على الضم في محل نصب. يا سارية الجبل الجبل. ها. يا سارية سارية بن زلين قائد عمر في فتوح العراق. سارية علم مفرد مبني على الضم في محل نصب. الجبل ها? به. اي نعم منصوب على الاغراء الزم الجبل يا ساريه الزم الجبل نعم في يا ايها لا المنادى يعني معنى ولا لفظًا في الاعراب اي منادى مبني على الضم في محل نصب والها حرف تنبيه والاسم الذي بعدها كما قلت اما بدل واما صفه انما في المعنى هو المنادي اراد نداء المعرف بال فتوصل الى ندائه بايه باي طيب نعم يا جباله يا جبال يا طير هي معطوفة على المنادى الجبال والجبال في محل نصر منادى نكرة مقصودة مبنى على الضم في محل نصر فلا عطفت كلمة الطير على محل وليس على لفظ كلمة جبال واضح نعم ويا آدم حرف النداء يا والمنادة آدم نوعه عالم مفرد أو مفرد عالم إعرابه مبني على الضم في محل نصب يا فاطمة بنت محمد يا فاطمة بنت محمد الأدات النداء يا المنادة لا هو ليس هنا اضافه اين المنادات فاطمه نوعه عالم مطلق بدليل انك قلت يا فاطمه بنت محمد هذا وصف ولا ينزل الوصف منزل الاضافه ها؟ وان كان هناك وجه يا فاطمه بنت مثل. يا معاذ ابن جرب نعم ايه؟ ارمي سعد من الحلاوه دي جميل طب اعرب كلمة كلمه ارمي فعل امر مبني على حذف حرف العله رمى يرمي ارمي مش كده اه و... ولاحظ تفخيم الراء لان الكسر عارض ارمي مش كده اللي ايه فين الجماعه بتوع التجويد ولا يا عم الشيخ الكلام ده صح ولا على ادينا يعني ارمي سعده ساعد ما اعرابه منادى علم مفرد مبني على الفتح مبني على الضم في محل نصب جميل يكفي هذا نعم يا صالح اتنا علم مفرد مبني في محل نصب يا طالعا يا جبلا هذا مثال على ايه طالعا جبلا نكره هو لو نكره فقط يقال يا طالعا وهو جبل مفعول به ما معنى كلمة طالعا هذا الشبيب بالمضاف يا طالعا جبلا شبيه بالمضاف نعم يا داود إنا جعلناك خليفة نعم يا صاحب النغير عايزة يا أبا ايه اعرف اعرف ها أداة الندائية والمنادة ابا عميد اعرابه اعرابه صفه منادى مضاف منادى مضاف منصوب وعلامه نصبه الالف لانه من الاسماء الخمسه طيب يا قومنا ما هو يا فليحو ولا يا فليحو شويتين في المساله دي خلص؟ والله طالما يجري على كلام العرب خلاص جني عربي جني عربي نعم مثل. مثل المحمد قبل ياء المحمد, يا المحمد. ادخال الالف واللام على العالم اصلا هذا لا يكون الا اذا قالته العرب والعرب انما ادخلت الالف واللام على بعض الاعلام عباس فضل حسن حسين ولم تدخل على كل اعلام انما دخلت هنا حلية زينة للكلمة هذا قلنا انت كنت معنا قبل المغرب لم تكن معنا قبل المغرب هذا قيل وتفاصيل الكلام فيه والإعراب وحذف في الياء والعوض عنها بالميم أينه العالم الوحيد العالم الوحيد المعرف بالألف واللام الذي ينادى مباشرة دون واسطة هو الله نعم يا لا يلعب باسل لا يا الحسين لا يا عباسو الملء معرف بالال يا ايها ها يا ايها العباسه ماشي هي فيها الفصل هيؤدي إلى معنى التحقير يا ايها العباس يعني في معنى التحقير اه تحقره لما فصلت بين المنادى واداه النداء فانت تحقره ها يا يا العباس يا ايها الولد اصل الرسول كلمه رسول ليست علما فارق بين رسول وعباس عباس علم والالف واللام فيه ليست للتعريف وانما للزينه ها انما الرسول معرفه بالالف واللام لا بالعالميه فهذا لابد من ندائه باي ماشي في كلام كده واضح واضح ومستقيم وجميل حديث عن عبد الله بن عمر يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك يا غلام نكره مقصوده مبني على الضم في محل نصب لانه قصد غلاما بعينه اللي هو مين عمر بن ابي سلمة. وفي قوله يا قوم مالي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار ويا قوم مالي منادى مضاء وحذفت منه الياء يا قدس يا وطن النبيين الاولى حملوا الى الدنيا الضياء وبشروا من كلام هارون هاشم رشيد يا قدس يا قدس هذا علم مفرد مبني على الضم يا وطن النبيين مناديه مضاف والاولى اسم موصول بمعنى الذين يا ثالث الحرمين اول قبلة ثالث الحرمين يصح لغة ولا يصح شرع يصح لغة ولا يصح شرع فهما حرمان اثنان لا ثالث لهم اذا لا حرم إبراهيم مكة وحرم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فإن القدس ثالث حرم كلام كلام باطل وقالوا هارون هاشم رشيد لأن المعلومات الدينية عنده ضحلة وشاع المشعراء الفلسطينيين مش عارف عايش ولا مات المهم لا متعصب لا الله أعلم يا ثالث الحرمين أول قبلة أول قبلة كلام صحيح كلام صحيح؟ شارعا كلام صحيح؟ كلام صحيح يا رجال ما صلى النبي صلى حديث انس في الصحيح صلى النبي مسلم تجاه بيت المغبس ستة عشر او سبعة او عشرة شهرة على طول عند اول فرمانة كده تتقلبن <تصفيق> لا لا اول قبلة للمسلمين إنما قبل ذلك إبراهيم كانت قبلته إلى البيت طيب هنا طبعا المسلمين أتباع النبي على السلام مش المسلمين اللي هم الإسلام اللاز. طيب أول قبل هذا منادى مضاف وحذف حرف النداء لأنه صرح به قبل ذلك ماشي كلام مستقيم وكلام جميل ونواصل فنتحدث عن المفعول له ولك فائد ها؟ طيب نعم نعم ما له كنا التمييز تمييز العدد له اعرابه فتمييز الثلاثة الى عشرة جمع مجرور وتمييز العدد من 11 الى 99 مفرد منصوب وتمييز المئة والالف ومضاعفاتهما مفرد مجرور وتمييز الكيل والمساحه والوزن فيه ثلاثه وجوه النصب والجر بالاضافه والجر بمن كنت معنا لم تكن معنا وماذا اصنع طيب تقول اشتريت اردبا ارزا ارزا واشتريت اردب ارز ارز مضاف اليه واشتريت اردبا من ارز اذا ينصب في وجه ويجر في وجهين هذه 3 وكذلك الاردب كيل كذلك في الوزن وكذلك في المساحه اما تمييز يلا درس ده درس احف لا درس احف نحو ماشي غير كده اما تمييز النسبه تمييز الجمله فهو منصوب وسميناه يومها تمييزا لمميز ملحوظ حدث هذا الكلام لما قسمنا التمييز إلى تمييز مفرد وتمييز جمل تمييز الاول اللي هو تمييز الكيل والمساحة والوزن والعدد والثاني اللي هو تمييز النسبة الاول ملفوظ والثاني ملحوظ حدث هذا الكلام كنت معنا محمد لا تذكر. من كان معنا? انت كنت معه. حدث هذا الكلام? حدث. تقسم بالله? تقسم؟ <تصفيق> <تكسم> <تصفيق> متقولة. لا او نعم او لا داعي. اي حاجة? <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> طيب يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا منادى ولا يا حرف نداء? حرف نداء. وحي قيوم هذان علمان علمان مفردان كلاهما مبني على الضم في محل نصر جميل الكلام طيب المفعول له او المفعول لأجله المفعول له احد المنصوبات احد الاسماء المنصوبه وهو اسم منصوب ياتي لبيان علة الفعل اسم منصوب يأتي لبيان علة الفعل قال ابن اجروم المفعول من اجله او المفعول له هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل اسم المنصوب يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل نحو قولك قام زيد اجلالا لعمر طبعا ان كان طلبا من عمر فلا يجوز ولا ايه من صره اه ان ايه ان يمتثل الناس له قياما فليتوب انما ان كان ادبا من زيد دون طلب من عمر فلا باس فلا باس طيب قام زيد اجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك كلمة اجلالا اسم منصوب بين علة القيام قيام زيد وكلمه ابتغاء اسم منصوب بينت علة القصد بينت علة القصد عرف النحاة المفعول لأجله فقالوا هو المصدر يعني قولهم ايه قول ابن اجروم اسم اي مصدر لانك يمكن ان تقول قصدتك مبتغيا معروفك قصدتك مبتغيا معروفك مبتغيا هنا حال. وفي نفس الوقت تبين علة القصد ولكن من ناحية الاعراب تعرب حالا فالمفعول لاجله مصدر والحال اسم مشتق المفعول لاجله مصدر مصدر ليس اسما مشتق قالوا هو الاسم المنصوب منصوب في الغالب ولكن قد ياتي مجرورا قد ياتي مجرورا باللام ياتي مجرورا بالله ذهبت الى المسجد للصلاه للصلاة هنا مجرور بالله نعم هو هنا المضاف محذوف وأقمت المضاف إليه مقام المضاف يعني أصل الكلام لأداء الصلاة فحذف المضاف وجاء بالمضاف إليه وجعله مكانه للصلاة أصوات لايه لأداء الصلاة نعم ممكن أن تقوله جئت إلى المسجد أداء للصلاة أداء هنا مفعول لاجل لأداء الصلاة مفعول لاجل ولكن مشهور فقوله المنصوب يعني في الغالب ولكن هل يلزم أن يكون المفعول لاجله دائما منصوبة الجواب الغالب قد يكون مجرورا